ننظر في الكتاب يعني كتاب الإصلاح من توقفنا في الأمر بالمعروف أنه عن المنكر لما ذكر المؤلف قال وإذا وجب على الأمة أن تميط هذه الدعاية من طريقها فخطاب هذا الواجب الذي هو الدعوة إلى الله يتوجه إلى الكتاب والخطباء ثم إلى كل من له شيء من القدرة على البذل في سبيل الدعوة كنواد أو كفتح نواد بإلقاء المحاضرات وإنشاء صحف أو مساعدة صحف تظاهر الدعوة بإخلاص هذا الإنسان يقوم إما بالكتابة وإما بالخطابة وإما ببذل المال أو الجاه في سبيل نشر الدعوة وذلك بفتح النوادي إلقاء المحاضرات ككرائها مثلا يقوم بكراء بعض النوادي ويدعو إليها من يقوم بالمحاضرة فيها ويجمع الناس يقوم يجتهد في جمع الناس من أجل خضور هذه المجالس كذلك إنشاء صفوف ينشأ صحيفة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل أو أن يظاهر يعني يعين المراد المظاهرة هنا الإعانة أن يعين الصحف التي تدعو بإخلاص أما إن كانت هذه الصحف لها أبراض أخرى فهذه لا تظاهر لا نعينها على حتى لو يعني خصصت جانبًا للدعوة إلى الله، لكن إذا كانت تدعو في المقابل إلى الباطل، فهذه لا تضاه ولا تعال. قال رفع كتاب الله نزلة القائمين على خطه أرشاد، ومن آياته المحكمات قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتقدم الكلام عن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة ووصفها بالخير لأنها قامت بهذه الوظيفة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومعنى هذا أن الأمة إذا تركت هذا هذه الشهادة الوظيفة وهذه الشعيرة التي الأمر المعروف ونهي عن المنكر سقطت إلى أسفل السافر فإذا كان الله عز وجل قد رفع من منزلة هذه الأمة ومن قدرها لأنها قامت بهذه الوظيفة فإذا تركت هذه الوظيفة ستعامل بنقيض ذلك ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لتأمر النبي المعروف ولا تنهون على المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عقابا منهم فتدعوه فلا يستجاب لكم وجاء في غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شكأي أمهم الله بعقاب منهم وأمر عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة أصحاب السبت أصحاب القرية اليهود لما نهاهم الله عز وجل عن الصيد يوم السبت انقسموا إلى ثلاثة أقسام طائفة خالفت النهي وتحايلوا على حكم الله عز وجل وألقوا الشباك في غير يوم السبت وأخرج من جمعة وأخرجوها يوم السبت وجاء في رواية أنهم صنعوا أحواضا للحيتان لأن الله تعالى ابتلاهم حرم عليهم الصيد يوم السبت فإذا كان يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان حتى تظهر فوق الماء فإذا ذهب يوم السبت ستة أيام الأخرى لا يجدون سبت وفي الآية يقول الله عز وجل في أول آية واسألهم عن القبيلة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شربعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم مما كانوا يفسقون فماذا فعلوا تحايلوا على حكم الله رز وجل وهؤلاء هم طائفة فقامت طائفة ثانية وأنكرت عليهم أنكروا عليهم هذا العمل أنكروا عليهم مخالفتهم بأمر الله عز وجل لأنهم وجدوا كان يعني أول من فعل هذا يعني انبعث أشقاها أحد أشقى القوم فاصطاد سمكا بهذه الطريقة فوجد جيرانه أحد جيرانه وجد رائحة فنزل إليه وسأله فقال له إن استعملت حيلة فقال دلني عليها، فالثاني أيضاً فعل نفس الحيلة، فاشتهر ذينه بين الناس، يجدون رائحة السمك ولا يجدون السمك، فاشتهر بينهم، فصنعوا هذه الحيلة، فجاءت الطائفة الثانية فأنكرت عليهم كارا عظيماً، فقامت طائفة ثالثة، وقالوا للطائفة المنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا كيف تنكرون عليه هؤلاء كما يقول بعض الناس اليوم ربي مهده يهمك وش يهمك فيه خليه كيف لم تأعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا فماذا قالت الطائفة التي امرت وناهد عن المنكر معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فذكروا الحج قالوا نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر معذرة إلى الله يعني حتى نعذر يوم القيامة هذا المقصود المقصود أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى لا نعاقب يوم القيامة حتى يكون عندنا عذر عند الله عز وجل بأننا أمرناهم ونهيناهم والسبب, والسبب الثاني لا. لعلهم يتقون وهذا ايضا من الاسالين اسباب الدعوة تدعو مليم. الله عز وجل لماذا مليم. معذرة مليم. الى الله حتى مليم. لا, يق... لا يق... يكون عندك عذر يوم القيامة مليم. فتقول يا رب امرت بالمعروف عندي عذر والثانية قد يكون في دعوتك هذا اصلاح لغيرك قد يكون سببا في التقوى تقوهم تقوه لله عز وجل فقالوا معذرة الى ربكم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال تعالى فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّوءٍ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَالَمًا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَالُوا يَفْسُقُونَ فقال وَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ هذا الذي نهى عن السوء نجاهم الله عز وجل وهكذا كل من نهى عن السوء من هذه الأمة فإنه من الناجين حكم الله عليه بأنه ناج يوم القيامة قال وأخذنا الذين ظلموا الذين خالفوا بعذاب بئس وفي قراءة بعذاب بئس بما كانوا يفسقون وأما الطائفة الثالثة ما فعلت السوء فعلتش السوء لكنها لم تنكر عن السوء لم تذكر لم تذكر لا بخير ولا بشر يعني ما أثنى الله عليها وما ذمها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى بأنها هالكة يرى بأن الطائفة التي سكتت وقالوا لِمَ تَعِذُونَ لله لِلَّهُ مُهْلِكُمْ وَعَذِّبُونَ كان إذا قرأ الآية بكى وقال إننا نرى اليوم المنكر ونسكت وإن الله ذكر هذه الطائفة وسكت عنها يعني ما أقام لها وزنا فقال إذن يعني اجتهد برأيه فقال هي لم يذكرها مع الناجين لما ذكر الناجين مقاشت أن جينا الذين ينهون عن السوء وعن ساكت ذكر بأنه نجى طائفة واحدة وهي التي تنهى عن السوء قال معنى ذلك أن الطائفة الأخرى غير ناجية إلا أنه ثبت في الصحيح يعني هذا ذكره إمام البخاء البنكثير أن ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الطائفة التي سكتت لم تمدح ولم تذن لكنها ليست من الهالك بل هي من الناجي وهذا رجع إليه ابن عباس في آخر عمره بلغه ذلك عن أبي بن كعب أغن فلم يصدق حتى تيقن فلما تيقن من مسألة رجع عن قوله وصار يقول بأنها ليست من الهالكين وإلا فإن الآية تدل على أنهم ليسوا من الناجين فهذا يعني يدل على خطورة إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو قلنا بأنها من الناجين أنها نجت من العذاب لكن ما ذكرت مدحا في القرآن الكريم ما مدحها الله في كتابها أما هذه الأمة فمدحها الله عز وجل بهذا الوصف إذا قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت به هذه الشريعة لا بد أن تقوم به طائفة من هذه الأمة لا بد أن تكون هناك طائفة جماعة من هذه الأمة تقوم بهذا بهذه الوظيفة وبهذا الدور في المجتمع تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم قال ومن يطلق نعم قال في فالآية التي هي قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هذه الآية تومئ إلى أن المخاطبين بأن المخاطبين بها يفضلون على سائر الأمم وإنما نالوا هذه الأفضلية بمزية الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ما نالوا هذه المزية على الأمم السالفة إلا لقيامهم بالأمر المعروف عن المنكر وإيمانهم بالله تعالى قالوا من يطلق النظر فيما يتجشمه الآمرون بالمعروف يعني ما يتكلفه تجشم الشيء يعني إذا تكلفه من يطلق النظر فيما يتجشمه الآمرون بالمعروف وما هنا عن المنكر من أخطار يعني الإنسان إذا رأى ما يتحمله هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف من هذا المنكر إذا رأينا ما يتحملونه من الأخطار وما يلاقونه من الأذى في سبيل نشر هذه الدعوة ثم لا يلون أعنتهم إلى راحة أعظوهم من ذلك يواصلون ويجتهدون ولا يعرفون الراحة ولا يحملون أنفسهم على مصانعة أو إغضاء وعظم من ذلك لا يصانعون أحدا لا يحابون الغنية لغناه أو السلطان لسلطانه وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إضاءا لله ويتحملون في سبيل ذلك الأذى والأخطار قال يعني من نظر في هذا أو من ينظر في هذا يعرف أن هنالك بصائر ساطعة وعزايم متوقدة وهمما ينحط أمامها كل عظيم أفلا وهذا استفهام أفلا يكون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر خير أمة خرجت للناس هذا هو الواقع إذا نظرنا في هذا الذي أمر بالمعروف ينهى عن المنكر كيف لا يكون هو خير الناس كيف لا يكون ذلك وهو يتحمل الأخطار ويتحمل الأذى ويصبح والإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيؤذى سيؤذى قطعا إذا أمرت الناس بالمعروف وأنهيت عن المنكر حينئذ تكون قد تدخلت في شؤونهم بالنسبة إليهم فحينئذ لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان الناس أصدقاءك جميعا ما الذي ميز أهل السنة والجماعة عن غيره؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر الطوائف الأخرى ليس لهم أعداء لماذا؟ لا يأمر بالمعروف لا ينهي عن المنكر أنت لك أعداء لماذا؟ لأنك تقول هذه سلة هذه بدعة هذا حلال هذا حرام تأمر بالمعروف تنهي عن المنكر ولهذا فالطائفة الوحيدة التي لها أعداء كثيرون هي هذه الطائفة تنظر إلى جماعات الأخرى الجماعات الموجودة في في, في الساحة والتي تدعو تدعو إلى الله أو إلى نفسها لا يهم هذه الدعوات كلها قرائمة على إهمال الأمر بالمعروف والله عن المنك أهمل هذا الجانب لنعمل فيما تفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه العذر هذا هذا العذر هذا لا قسم شريعتنا في مثل هذه المسائل يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاجتهاد إذا كنت مجتهدا وكنت مجتهدا ولا يمنع ذلك من بيان الخطأ لأن المجتهد يصيب ويخطئ لا هو هو, لا هو الآن إذا كانت هذه المخالفة قائمة على اجتهاد في ما يسوغ فيه الاجتهاد لأن الاجتهاد ليس في كل شيء الاجتهاد في مسائل معينة أمور يجتهد فيها الناس العقائد لا اجتهاد فيها لا هناك عقائد, عقائد الأمور العلمية ليس فيها اجتهاد. تجتهد لإتباع صفة لله عز وجل؟ لا. تجتهد في باب القدر؟ لا. تجتهد في باب الأسماء، وباب الأفعال؟ لا. هذا لا يمكن. لأنها أمور غيبية. وهذه أمور علمية. ليس فيها اجتهاد. الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، في الأمور النوائذ الحادثة. هذه فيها اجتهاد. وهذا هذه المسائل يصوغ فيها الاجتهاد وهذا الاجتهاد. لابد أن يكون من ممن هو أهل للاجتهاد فإذا اجتهد وأخطأ في مسأل وغيره اجتهد وأصار فهذا المصيب ينكر على المخطئ ينكر عليه الخطأ ينكر عليه الخطأ ويقول بأنك أخطأت في هذه المسألة ويناظره ويجادله في هذه المسألة لكن لا يحكم عليه بالبدعة أو بالضلالة أو بالانحراف عن السنة لا وإنما يقول بأنه أخطأ يعني يثبت الخطأ هذه المسائل التي يسوع فيها الاجتهاد المخطئ فيها مأجوة المخطئ فيها مأجوة لكن لا نقول كلاهما مصيب يعني المجتهد ليس كل مجتهد مصيبة الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فأثبت عليه الصلاة والسلام يكون على الخطأ من المجتهد فهذا المجتهد إذا اجتهد في مسألة وأخطأ أقول بها أن أخطأ أما إذا أصاب فإنه يتبع يعان على هذا هذا الاجتهاد الذي كان مصيبا فيه إن كنا؟, كنا نتكلم على الدعوات التي أهملت هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ساعدوا بذلك بعملهم هذا ساعدوا في نشر المنكر ساهموا أو أسهموا في نشر الفساد في المجتمع المهم أن تكون مع الجماعة لا يهم ما تفعل ولهذا فبعض الجماعات دخل فيها من جميع أصناف البدع فجماعة الواحدة أفكارهم متباربة مختلفة تناقضة الذي يجمعهم ما هو؟ الحركة واللا... لا يجمعهم الشخص أو نحو ذلك لا يجمعهم كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجمعهم كلمة التوحيد وهذا هو الخطأ هذا هو الخطأ فلابد أولا قبل أن نوحد المسلمون كلمتهم قبل أن يوحدوا كلمتهم لابد لهم من كلمة التوحيد يتفقون أولا على كلمة التوحيد وبها يوحدون الكلمة أما إذا كانت الأراء مختلفة هذا قبوري وهذا شيعي رافضي وهذا زيدي وهذا خارجي وهذا إباضي وهذا خليط من العقائد المتناقبة والمتضاربة ثم يريدون بعد ذلك بناء مجتمع على أي أساس يقوم هذا المجتمع إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأهل السنة والجماعة الذي يميزهم عن غيرهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطوائف الأخرى ليس عندها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانظر سبحان الله كل الطوائف يبغضون أهل السنة والجماعة أن يبغضك رافضي معقول يجي إنسان يوافقك في القرآن يوافقك في البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد يوافقك في كل العلماء حتى في ابن تيمية وابن القيم يوافقك فيه ومعاك في الخط يوافقك في العبادات حتى في الأمور الجزئية جدا يوافقك لكنه يبغضك ويحب الشيخ الذي يخال الذين يخالفونه فيلعنون الصحابة ويلعنون يلعنون الأئمة ويكفرون كل علماء المسلمين علماء سنت يكفرون الأئمة الأربعة يكفرون الصحابة يخالفونك في ملايين المسائل يحبهم وأنت الذي تخالفه في بعض في مسألة واحدة أمر المعروف عليه عن المنكر والحق معك يتخذك عدوا والله أصارد من بعض الاهواء والبدع إذا تكلم عن الشيعة والروافض يثني عليه إذا تكلم عن الخوارج إباضية مثلا يثني عليه وهو يعلم بأنهم يخالفونه في كل شيء في العقيدة وفي الفقه وفي كل المسائل يخالفونه فإذا تكلم عن سليه وهو يوافقه في كل شيء إلا في مسألة واحدة يتكلم عنه وكأنه يتكلم عن يهود لماذا؟ لأن هذا السن يأمر بالمعروف وينهى عن المكر لكنا نحب سن الأمر بالمعروف وينهى عن المكر لا ما تنهى عن الشرك لا تأمر بالتوحيد لا تقول هذه فضعة يقول لهم يحبك فالمشكل عند سائر الطوائف في مقابل أهل السنة والجماعة لماذا مثلا الشيعة لا يسبون الحنفية الآن شيعين من يسبون من يشتمون في مواقعهم أخو براهيم عنده المواقع من يسبون الشيعة والرافضة هل يكون يسبون هل يشتمون الان هم في كلام ترعب إذا شتموا هل يشتمون إذا قالوا ناصبي وش قصدوا به؟ لكن وش قصدوا محببلي؟ إذا قال حنبلي ولا ناصبي ولا وهابي، وش قصد بها؟ ولا تيمي ولا هو؟ عندهم مقصود الجماعة اللي كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهي طائفة معينة. من أهل سنة الجماعة لكن لكن ما دام أنه كين جماعة من الحنفية يعني لا يتعصبون للمذهب هم تعصبون لأمورا بالمعروف هناك جماعة يعني لا لا يتكلمون فيه كذلك المالكية الأشاعر مدام أنك ما تتكلمش الأمر المعروف ما هي المنكر لأنك لا تنكر علينا لا تبين ضلالنا للغير مدام أنك ما تبينش ما تفضحناش أحنا معاك افتضحوا فاستالحوا لما وقعت الفضيحة بينهم استالحوا ومن سبتما نشتمك نشتمني ما تأمرني بالمعروف ما تبين العيب اللي وفيه ما تبين العيب اللي فيك هذا بناء على هذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الكفر. لا يشترط هذا لا يشترط لا يمكن أن تقول بأني الأمر المعروف يشترط أن يقول فلان يوم فلاني كذا وكذا, وكذا لا إذا كان الأمر قد اشتهر أمر اشتهر عند الناس هنا لا يلزم لنك أن تعيد في كل مرة التذكير هذا غير لازم الأمر مثلا مشهور عند الناس مثلا إنسان تكلم مرة قال بأنه هذا الشيء لا. ليس بالضرورة أنه في كل مناسبة يتكذر هذا ليس منطق لا ولو ليس منطق بأنه يعيد الكلام في هذه المناسبة كل مرة هو يذكر إذا رأى أن المنكر لا سهل إذا استطاع أن ينكر على هؤلاء الذين يقومون بهذا المنكر شكرا شكرا <سؤال> نعم هذا أمر حسن يعني يذكر محبة النبي عليه السلام ويذكر بعد ذلك مثلا أن المحبة المراد بها هي الاتباع لا الابتداء والناس ابتدعوا مثلا هذه الموالد يعني يكون يعني, يعني يكون مناسبة حسنة يعني. لكن أن نقول بأنه لابد الانزام هو حسن أن يذكر لكن من غير الإنزام غير أن تلزم لابد بد يعني في اليوم الفلاني يتكلم عن الموضوع الفلاني يعني تتبع هذه الأحداث محاولة إلزام الناس الخطيب مثلا بأن يتكلم في الموضوع الفلاني على سبيل الإلزام لا هذا. لشمال شكرا صوت الناس لأن العلماء خائلون لا لكن يعني قطع قطع لا هو وصل مستقر هو هي هي الأمر وصل لا هو لا هو هذا على كل حال الصوت صوت صوت صوت وصل صوت صوت وصل إذا الناس صوت والحمد صوت لله أن الأمور تغيرت أما كانت على سر تغيرت أمور كثيرة وهذه المسائل هذه الناس اليوم الذي يخالفها فهو متعمد فقط. فلا فيعلم الحكم الشرعي. انتشرت الحمد لله انتشارا واسعا هذه المسألة هذه يتعلق بمنع الاحتفال بالموعد. انتشرت كل ما من بيت إلا ويعلم بأنه العلماء له عنها. وإن كان بعض العلماء أجازها. هم يعلمون بأنه منهم من أجاز ومنهم من حرم، وأن الراجح هو التحريم لكن الناس يتبعون أهواءهم أو يجاري بعضهم بعضا يعلم بأنه حرام لكن يجاري أنت الآن تقول له هذا الشيء هذا ملاحظ حتى إنسان في المسجد هذا شيء حرام يخرج من المسجد يرتكب ويعلم بأنه حرام بل أمور تتعلق بالصلاة وأنا أذكر مرة عند إقامة الصلاة في غير هذا المسجد لا تؤمن حتى يؤمن الإمام واضح والسلام لا تسجد حتى يسجد الإمام ويعني يستوي ظهره ساجدا صح صدعه نعم تكبيرة الإحرام ولا الضاء المسجد كامل آمي قبل السجود المسجد كامل ساجد كملت صلاة جماعة وشكونا قبل بعد الإقامة ننسى ننسى ثلاثين سنة هو يصل لها محال محال تتحكم كم الأمور مستح حتى هو يقتلى تقول له بأن صلاتك قد تبطل إذا سابقت الإمام يقول لك صح وما سابقش مليون لكن إذا دخل في الصلاة لأنه بمجلد يكبرت كريرة الإحرام يذكر وشخلا في البيت وشخلا في شريك يخرج من المسجد العمل والسيارة والحانوت و يذكر كل ما نسيه في في في النهار يتذكره في الصلاة الآن عقله مشغول نسى كمال خد تكلماته الآن غير ممكن كان بعض الناس يعلم بأنه هذا الحكم الشرعي كانت مكبر هذا الموالد مثلا يعلم بعض الناس يعلم يعلم على باله بأنه مثلا هذا الأمر غير مشغور لكن في المساء تلقاها في ما بالمحارف واش تقولها لأنه غلبتوا نفسه غلبتوا نفسه شاف الناس كانوا نعم نعم نعم لا اكل لا ثاني واحد مره بنهت في التصبيه قال لي محططين كلش قدامي قال لي راني حار قال لي على بالي حرام قال لي نصح قبل ما نعمر انا احنا عارفه قال لي والله لو كان جيت في بلاصتي هنا قال لي تحرمش قال لي طال مني انه يعني آخ هذا ما شاء الله يعني لكن أبتع وفرض قالوا أنا ندير خلوا <تصفيق> ندير على ما شيء كما هو قالوا تعود ندير وما جي من باب بيدعاء قالوا نويت على يا جب صحيح يعني قضيت هذه الأمور جالسين على الطاولة خلي والله يا شيخ وتشوف الطابلة كيف راهي خليت غير خليت غير دكتور حتى أكون برع كان أمور كان أمور يعني إنسان تغلب يقول كان منويق يغلق الهاتف من بعد يقعد على الطاب يعني أمور ما هيش كان ياس تعودوا على شيء يعني بيش تغيروا هذا الأمر ماشي بسهولة يحتاج إلى فترة طويلة تصور نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما وما استطاع أن يغير أكثر ما كان عليه أهل ذلك وإن كان نوح عليه السلام ما فشل في دعوته انتصر انتصارا عظيما في تلك الدعوة. كان بعض الناس يقول لك ألف سنة إلى خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل. قال بأنه فشل في الدعوة. لا ما فشل في الدعوة. انتصر انتصارا عظيما في تلك الدعوة. نوح عليه السلام. لأن الله عز وجل أراد أن يرفع من منزلته. أراد أن أن يجعله أبا البشرية. صور من هو أبو البشر هذا من هو أبوهم الثاني نوح لأن الله عز وجل أراد أن يرفع من منزلة نوح فقبع على كل البشر إلا على غرف ومن كان معه من أهل بيته من المؤمنين، فأراد أن يرفع يعني أنظر إلى الجزاء نهيكا الجزاء الأخرى الجزاء الدنيوي جعله أبا البشرية وكل الأنبياء الذين يأسون بعده من ذريته هذا شرف عظيم لنوح عليه السلام كل الأنبياء الذين جاءوا بعد نحفهم من ذرية نوح فهذا التشريف وقع بسبب ماذا قيامه بدعوته فهذه يعني من ثمراتها من ثمراتها أنه قام بما فرضه الله عليه من الدعوة ليلا ورهارا سرا وجهارا ويدل على تمكنه من الدعوة أنه يغير الأساليب كما يشاء استعمل عدة أساليب في الدعوة وهذه لا تكون لأي أحد تكون للخاصة من الأنبياء والدعاة فقام بهذه الدعوة ونصره الله عز وجل على القوم الكافرين وجعل النبوة والكتاب في ذريته وهذا شرف لنوح عليه السلام فكان ناجحا في هذه الدعوة نجح في هذه الدعوة نجاها, نجاها عظيما حتى وإن لم يؤمن معه إلا القليل وما يأس إلا عندما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لما قال الله له هذا قال لا تذر على الأرض من الكافرين ليا خلاص مدى لا يؤمن إلا هؤلاء يعني لا يرجى منهم الخير هؤلاء الكفار نزل الوحي بأنه لن يؤمن أحد من هؤلاء ولهذا نوح عليه السلام مذق ولا يلد إلا فاجرا كفارا هل كان نوح على الغيب؟ كاشعن بماذا لماذا قال هذا لماذا هو اعتمد على الخبر الاول لن يؤمن مع آآ آآ لن يؤمن من قومك الا من قد امن لما قال الله عز وجل لن يؤمن من قومك الا من قد امن نوح عليه السلام قال هؤلاء الكفار لا ييرون الا فاجرا كفار فدا عليهم بالهلاك ولهذا فنحن الان ما دام لا نعلم هل هذا الكافر سيؤمن ام لا في هذه الحالة لا يعني إنسان لا ييأس من دعوته لا ييأس من دعوته بل يدعو لعل الله عز وجل يخرج من إصلابه من يوحيد الله تعالى أما إذا كان عندك وحي كما كان لنوح عليه السلام لنصفين عندهم وحي يوحى إليهم وحيان يكون عندهم وحي كما مثلا عندنا أهلاً في في الغرب افتجانية قادرية عندهم خاصة افتجانية يوحى إليهم يجيهم ملك الإلهام فينزل لهم جبريل عليه السلام يخاطبهم الله عز وجل يقول لهم مثل أنتما وش يوحيلهم يعني فهو أقوى من القرآن من السنة وحيهم أقوى من القرآن ومن ولذلك الاعتراض عليهم كالاعتراض على, على الله هكذا هذه طريقةهم، فاا يمكن ربما يوحى إليهم بأنه المنطقة الفلانية لن تؤمن، فهذا هؤلاء أول أن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لأنهم طبعا لا أتكلم عن مشايخهم لأنهم عاشوا دللوا في طريقتهم ومن عاش في أحضان الطرقية فلن يتخلى عنها أبدا تعيش في أحضان الطرقية المال والجاه وكل التعظيم وتقبيل الرأس واليد والقدمين هذا يعني فرغم إنسان دخل في الطرقية ولهذا عبد الحي الكتاني على روحه من كونه من المحدثين وكاد أن يسلسل الدنيا بمسلسلاته كما يقول الشيخ البشير قال مع ذلك لما كان تربى في أحضان الطرقية ما استطاع أن يعمل بحديثه أثرت فيه تلك الطرق فبقي على مذهبهم على الرغم من أنه عالم من علماء الحديث ومحدث درس الكتب الحديث وتبحر فيها، لكنه ما دام أنه نشأت كالنشأت، نشأت الطروقية وتربى في أحضانهم، فما استطاع أن يخرج منهم، بقي يؤيدهم وينصرهم ولو برد القرآن والسنة، يرد القرآن يرد السنة مجاراة لما عليه أصحابه. من الصعب جدا على من كان في هذه الطرق أن يتخلى عنها طبعا وإن كان ذلك راجعا إلى حب الدنيا يتعلق بالدنيا من أجل إيثار الدنيا على الآخرة فهم لا يتركون تلك المناصب وإلا فهم يعرفون جزائهم فقد قال أحد تلامذة الشيخ التجاني لشيخه قال له يا شيخ لو كان معنا الصحابة لذبحونا لو رأنا الصحابة لذبحونا لماذا وتصور الآن هذا هو الواقع لو كانوا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر وعلي رضي الله عنه نجزم لأنهم سيقتلون لو رأوا هذه الأفعال سيقتلون قطعا فإذا قتلوا من هو دونهم في البدع؟ قتل. من هو دونهم في ما بالك بهؤلاء؟ لا شك أنهم سينتحرون. وهم يعرفون هذا. الله المستعان. فإن نكتفي أيها المسلمون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت. اغفر لنا.